لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والليلة مع الفصل السابع من الباب الثاني وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيه على الشورى والشورى هو الأمر الذي يتشاور فيه قال الراقب الأصفهاني رحمه الله التشاور والمشاورة والمشورة استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض من قولهم شرط العسر إذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه وأشرته أخرجته فahan في الاصطلاح فلها عدة تعريفات من ذلك طلب الرأي من أهله وإجالة النظر فيه وصولا إلى الرأي الموافق للصواب طلب الرأي من أهله وإجالة النظر فيه وصولا إلى الرأي الموافق للصواب او استنباط المرء رأيا فيما يعرض له من الامور والمشكلات هذا هو معنى الشورى نغة واستلاح والان مع كلام شيخ الاسلام التعيمية رحمه الله تعالى تضرح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده فقال المؤلف رحمه الله لا غنى لولي الأمر عن المشاورة فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل إن الله أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم لتأليف قلوب أصحابه وليقتضي به من بعده وليستخرج بها منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك فغيره صلى الله عليه وسلم أولى بالمشورة نعم تقول شيخ الإسلام التنمية رحمه الله لا غنى لولي الأمن عن المشاورة لا يستغني أبدا عن مشاورة أهل الحل والعقد فإن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال فاف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر والشاهد قوله تعالى وشاورهم في الأمر فهذا أمر من الله عز وجل وإذا الأمر للوجوب أو الندب اختلف العلماء في ذلك فأكثر العلماء على أن الأمر هنا للندب وليس للوجوب والدليل أنه للندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه فيأتيه خبر السماء فيستغني بذلك عن مشاورة الناس فلذلك لم يكن محتاجا إلى هذه المشاورة ومن ثم قالوا إن الشورى ليست ملزمة وإنما معلمة بدليل ما ذكرناه وأما حديث أبي هرير رضي الله عنه لم يكن أحد أكثر مشورة أو مشاورة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حديث ضعيف ولكن وقع بالفعل مشاورات كثيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنه قال وقد قيل إن الله أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم لتأليف قلوب أصحابه هذا هو هذا هو تعليل من قال إن الشورى ليست ملزمة قالوا إنما كان ذلك لتأليف قلوب أصحابه بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يشاور أصحابه فإن في ذلك من تأليف قلوب الصحابة ما فيه إذ إنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم يشاورهم ويناقشهم ويتغاذب معهم أطراف الحديث حول مشكلة النار وليقتلي به من بعده أي من الأمور وليستخرج بها منهم الرأي فيما لم ينزد فيه رحي من أمن الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك فغيره أولى بالمشورة نعم قال الشالح رحمه الله إذا امر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم لهذه الفوائد العدة اولا لتأليف قلوب الاصحاب اصحابه حتى لا يقول ان الرجل استبد برأيه مع ان الامر مشترك الامر لو كان عائدا الى نفسك فانت حر شاور او لا تشاور لكن اذا كان امرا مشتركا كالجهاد وغيره من الامور المشتركة فشاور شاور الفوائد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما ما يتعلق بخاصة نفسك فأنت فيه حر لكن مع ذلك إذا اشتبه عليك الأمر فلك طريقان الطريق الأول استخارة الله عز وجل والثاني استشارة ذوي الرأي الأمناء بد في المستشار من أمرين الأمانة والرأي فلو فرضنا أننا وجدنا رجلا دينا عالما بالشرع لكن ما عنده رأي ما يعرف أحوال الناس ولا يعرف الأمور فهذا لا يستشار لا لنقص أمانته ولكن لنقص مقدرته ولو رأينا رجلا محنكا في الرأي ومعرفة الناس والتجارب لكنه غير ثقة في دينه فإننا لا نستشيره بد في الاستشارة من شرطين الأمانة والرأي والامر الثاني الاستخارة استخارة الرب عز وجل ان تصلي ركعتين ثم بعد ذلك تدعو بدعاء الاستخارة المشهور ولكن ايهما يقدم الاسح أنه, ت... انه يقدم الاستخارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر يعني ولم يبدو له فيه شيء فليصل رقعتين ولم يقل فليشاور فتبأ أولا بالاستخارة ثم إذا بدا لك شيء وإلا فاستشر نعم الشارح رحمه الله يقول إذا كان هناك أمر ما يحتار المرء فيه واشتبه عليه الأمر فإنه يخرج من هذا بالاستشارة والاستخاره. أما الاستخاره، فكما عندما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والاستخاره لا تكون في واجب ولا في مستحب وإنما تكون في الأمر مباحة يعني لا يصح مثلا واحد يستخير الله عز وجل هل يصلي النوافل او لا واحد يستخير الله عز وجل يصلي الفرائض او لا يزكي او لا لا هذه امور واجبة وكذلك الامور المستحبة انما قد يستخير في صفة الشيء المستحب ممكن في وقته ممكن يعني مثلا اذا اراد ان يتصدق يمكن أن يستخير في الوقت الذي يتصدق فيه في المكان الذي يتصدق فيه يريد أن يعود مريضا مثلا يستخير متى يذهب ومع من يذهب لما أصل العيادة نفسها لا يستخير فيه لأنها مستحبة لأنها مستحبة إذا الأمور الواجبة أو الأمور المستحبة لا يستخار فيها وإنما الاستخارة تكون في الأمور إيه؟ الأمور المباهة ومن ذلك بأولى فلا استخارة في الحرام عن فعش واحد يروح يستخير بقى يفعل حرام ولا لا يفعل مكروه أو لا نعم أفهم يجوز يجوز في هذه الحالة يعني إذا تعددت الأمور المستحبة والوقت ضاق عليه فإنه يجد أنه يستخير في أي هذه الأمور يفعل لكن إذا كان بعضها أعلى درجة من الآخر يفعل الأعلى يفعل الأعلى لأنه أفضل أما الاستشارة فاستشير الأمين وهذا طبعا معروف يعني القواعد الشرعية تشير إلى أن المستشار ينبغي أن يكون أمينا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه المستشار مؤتمن فكيف تأتمن من ليس أمينا وإنما هذا الخطاب للمستشار ينبغي أن يكون أمينا إنما يبدي بمشورته على من استشارها فمن الخيانة إذا استشارك أخوك في أمر ما أن تشير عليه بخلاف ما ترى أنه الصواب يعني مثلا لو أنك تعمل في تجارة ما فاستشارك أخوك الأعمل في هذا المجال فليس من الأمان أن تصرف هذا الرجل عما أراد من العمل في هذا المجال خشية أن زاحمك في الرزق فتشير عليه بخلاف ما ينبغي أن تشير وما تراه من مصلح تقول لا لا اذهب واشتغل في كذا وكذا فهذه خيانة لأنه عندما استشارك سرطة مؤتمنا ولابد أن تؤدي الأمان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابي تيهان إن جاءنا سبي أرسلنا إليك خادما فلما جاءه قال له يا رسول الله خير لي خير لي يعني اختار لي فقال له هذا فإن رأيته صلي فإن المستشار مؤتم فاختار له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القادم ليه لأنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن ينصح وهكذا لا بد من الأمانة ولا بد من الرأي الرأي يكون رأي سديد ولذلك الاستشارة كذلك إذا أردت أن تستشير فليس الاستشارة في كل شيء لكل أحد وإنما يستشار أصحاب أصحاب الخبرة مثلا في المجال العسكري في المجال العسكري يعني علماء يقولون مثلا النبي صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر وعمر في أسرة بدر لأن الأسرة دول معظمهم من قريش وأبو بكر وعمر من قريش وهم أدرة بقريش من غيرهما فلذلك استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا استشار النبي صلى الله عليه وسلم كلا في مجابه لأنه من أهل الرأي في هذا المقام نعم قال رحمه الله الأول التأليف والثاني أن يقتضى به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لأمته والثالث أن يستخرج منهم الرأي أن يستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل الوحي قال وهذا مهم, مهم وكم من إنسان ليس شيئا في عينك لكن عنده من الرأي ما ليس عندك فاستخرج آراء الناس من عقولهم يقول لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية حتى الأمور الجزئية كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير فيها فقد استشار في شأن عائشة رضي الله عنها واستشار أيضا في أمور كثيرة غير الحروب يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أمر الصحابة أن ينحره ولكن الصحابة تباطأ طبع استشار من؟ استشاروا مسلم رضي الله عنه هذا أمر لا يمت للقتال بشيء ولا بالحرب بشيء لكن النبي صلى الله عليه وسلم استشاره أم سلم رضي الله عنها في ذلك فأشارت عليه وكانت مشورتها خيرا للصحابة رضي الله عنهم فهذا من استشارات النبي صلى الله عليه وسلم استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أمور القتال يوم مدر كما نعلم وخص بهذه الاستشارة الأنصار أشير علي أيها الناس كان يقصد الأنصار حتى تكلم الأنصار رضي الله عنهم كذلك في غزوة أحد استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هل يخرجون لمقاتع عدوهم أم ينتظروا حتى يطرق عدوهم المدينة فأشار عليه أكثرهم أن يخرج ويلاقي العدو خارج المدينة فأحذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورتهم كذلك في غزوة الخندق استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأشير عليه بحفر الخندق ذلك في غزوة تبوك لما النبي صلى الله عليه وسلم ظل عشرين يوما ولا يلقى عدوا فاراد ان يخرج طلبا لعدوه فاشار عليه عمر رضي الله عنه ان يفعل وان يرجع ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه المشورة في هذه المسألة في اصارة بدر كذلك في كذلك غزوة حمراء الاسد لما خرجوا وهكذا فأمور كثيرة اشتشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال والمهم أنك إذا أشكل عليك الأمر فالجأ أولا إلى استخارة الله ثم مشورة ذوي الرأي والدين قال المؤلف وقد أثنى الله على المؤمنين بذلك في قوله وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شغرى بينهم ومما رزقناهم ينفقون قال الشارح قوله وإذا ما غضبوا ما هذه زائدة يقول الراجد يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة قال وأنثلتها كثيرة في القرآن هم يغفرون أي عند الغضب يملكون أنفسهم ويغفرون لمن غضب عليه والشاهد من هذه الآية قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم انتبه لقول أمرهم يعني الأمر العام يكون بينهم شورى لكن إذا تبين لولي الأمر وجه المصلحة فلا حاجة للشورى الشورى يحتاج إليها إذا كان هناك إشكال وإلا إذا تبين فإذا عزمت فتوكل على الله نعم هذه فإذا مهمة وهي إنما ينجأ ولي الأمر إلى الشورى إذا كان يحتاج إلى رأي غيره في مسألة ما يتردد فيها أما إذا كان عزم فإنه ينبغي عليه أن يمضي العزم لأن الأصل في ولي الأمر أن يكون مجتهدا هذا هو الأصل في ولي الأمر أنه يكون مجتهدا والمجتهد يستطيع أن يستنبط الحكم فإذا كان هذا الولي قد استبان له في أمر ما وجه الصواب فإنه ليس في حاجة إلى استشارة غيره وليس في حاجة إلى مشاورتهم وليمضي إلى ما رآه صوابه نعم قال رحمه الله والعطف في الآيات هذا العطف من باب عطف الصفات وليس من باب عطف الذوات العطف كله يفتد المغايرة والمغايرة إما لضية أو معنوية أو عينية يعني من المعطوف عين الأخرى غير الأولى يعني أن المعطوف يعني أن المعطوفة عين الأخرى غير الأولى فإذا قلت قام زيد وعم فهذه عينية يعني عين المعطوف غير عين المعطوف عليه وإذا قلت جاء زيد الكريم والفارس والجواد وما أشبهها فهذه عطف صفات مثل هذه الآيات ومثل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى قال أما التغايل اللظيء قول الشاعر وألف قولها كذبا ومينا. قولها كذبا ومينا. خلها تلتره. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قولة. الشاعر وألف قولها كذبا ومينا. الكذب هو المينو، ولكن هنا صار التغير لفظي. لكن هل هناك فرق بين أن تأتي الصفات معطوفة بالواو أو تأتي غير معطوفة؟ قال إن آذا أتت معطوفة فهي تفيد هذه الصفات وتأكيد المعطوف عليه كأنه قال وهو أي إلى ذلك متصف بكذا وكذا جاء زيد الفاضل والكريم والشجاع والعالم يعني جامع بين هذه الصفات بالإضافة إلى تأكيد ما سبق المعت... إلى ما سبق المعطوف فهي تفيد التوكيد. ولهذا لو كانت توهم التعدد الذاتي يعني العيني فإنها تمتنع فلو قال مثلا قادم إلى البلاد الرئيس الفلاني وقابله وزير الدفاع والمفتش العام والنائب الثاني وذكر من صفاته إذا كان السامع يظن أنهم ثلاثة فإنه يمتنع يلغى العطف ولهذا أحيانا الذي لا يعرف القضية ولا يعرف أن هذه الصفات لموصوف واحد يظن أنهم متعددون قال المؤلف رحمه الله وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك ولا طاعت لأحد في خلاف ذلك وإن كان عظيما في الدين والدنيا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الشارح هذا صحيح يعني إذا أدل كل من المستشارين درأيه وأحدهم قال هذا حرام لأن الله يقول أو هذا حرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وجب اتباعه ولا يؤخذ بقول ولا يؤخذ بقول أي واحد حتى ولو كان كبيرا وعظيما في الدين والدنيا فلو فرض أن واحدا من الرعية من هؤلاء المستشارين خالف وقال هذا حرام لقوله تعالى وجاءنا إنسان وزير وقال هذا لا بأس به من نتبع نتبع الأول لو قال إنسان المكس حرام لا يجوز فقال بعض الوزراء المكس حلال تقوم عليه اقتصاد الدولة لأن الدولة ما عندها بترول يقوم عليه يقوم عليه اقتصاد الدولة فقال بعض الوزراء المكس حلال يقوم عليه اقتصاد الدولة لأن الدولة ما عندها بترول ولا عندها صناعة ليس فيها إلا أموال الناس طبعا المكس كبيرة من الكبائر وأشبه شيء بالمكس وهي الرسوم الجمهورية التي تدفع على البضائع الواردة هذا أشبه شيء بالمكس الذي حرمه الله عز وجل والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبله الله عز وجل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على شدة حرمة المكس ويغز أموال الناس بالباطل فيقول لو ان رجلا من المستشارين قال هذا حرام هذا حرام فقال اخر لا حتى وان كان حراما لكننا نحتاج اليه لان اقتصاد الدولة يقوم على هذا المورد فمن يطيع او من يقتدي هذا الولي ينبغى ان يقتدي بمن يقول قال الله قال الرسول ان خلافه سياسة الدنيا بإيه؟ بالدين وولي الامري كل عمله هو يصلح دين الناس يصلح دين الناس ويصلح دنياه فلا يذهب ليصلح دنيا الناس ويفسد عليهم دنياه الدنيا مهما طالت فهي قصيرة والدنيا تقبل وتدبر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من هايس وليحتس يعني لا ينبغي ان ولي الامر يتبع سياسات الغرب لارضاء الغرب ولا يتبع سبيل الذين مالوا عن الصراط وحادوا عنه ارضاء لطائفة من الناس يقول هذه سياسة لا هذا من الذي ينبغي أن يجتنبه ولي الأمر وأن يأخذ بقول النصحين أهل الدين لا يأخذ هنا بقول أصحاب النظريات الاقتصادية ونحو ذلك من هذه النظريات تتغير وهذه النظريات نظريات بشرية قد تصيب وقد تخطئ لكن دائما يتعلق بالله عز وجل ولو أن أهل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا هذه آية يعني عظيمة في كتاب الله عز وجل لو أن الناس آمنوا واتقوا ربهم سبحانه وتعالى حق التقوى لفتحك عليهم بركات من السماء والأرض وإذا كان الله عز وجل يرزق المشركين وإذا كان الله تبارك وتعالى يعطي الفاسقين أفلا يعطي سبحانه وتعالى المؤمنين إذا أطاعون وأمنوا به لا بد أن يكون عندنا ثقة في الله عز وجل نحن نتبع سياسات الغرب وسياسات الشرق من أجل أن نرضي الناس عنا ونحن نسخط الله عز وجل في ذلك هذا لا يجوز أبدا نعم قال رحمه الله قال أيهما نأيهما نأخذ, أيهم نأخذ الأول ولا نأخذ بقول الثاني حتى لو أتى بكل ما يرى أنه مصلحة قلنا المصلحة في في جاء به كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله فإن كان أمرا قد تنازع المسلمون مم. مم. مم. فيه المسلمون في تكملة كذا الشيخ لا يقول فلو قال ولي الأمر لا بل نريد كذا وأنت يا من أدليت بهذا الرأش لا نقبل قولك نقول لا يجوز لا يجوز هذا لأن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله ولما ذكر المؤلف الآية أطيع الله وأطيع الرسول كان لابد من أن يقول وأولي الأمر منكم ليبين أن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ولهذا لم يأتي الفعل معهما معها ما قال أطيع الله وأطيعوا الرسول وأطيع أولي الأمر انتهى كلام الشاي قال المؤلف رحمه الله وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه فأي الآراء ووجه و... رأيه ووجه رأيهم؟ آه يعني إيه يعني لماذا قال هذا؟ أن يستخرج من كل يعني منهم يعني إيه يعني وجه رأيه يعني أنت اللي خليك تقول إن هذا هو رأي الصواد ما توجيهك لهذا هو الرأي؟ نعم أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عمل به. قال الشارح فهذا هو الواجب الواجب على المسلمين ان اي رأي اشبه بالكتاب والسنة فهو الذي يجب ان يتبع على العكس من بعض الدول الان لا يتبع ما كان اشبه بالكتاب والسنة يتبع ما كان اشبه بالدولة الفلانية الكبيرة التي يقال انها دولة عظمة ولهذا صار المسلمون الذين ين ينحون هذا المنح صاروا اذنابا للكفر وضاع عليهم شيء كثير ولو انهم ديدنهم هي الكتاب والسنة ولو ان عمدتنا كانت هي الكتاب والسنة ولو ان عمدتنا هي الكتاب والسنة او هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لاستفدنا لا بذلك خيرا كثيرا لكن مع الاسف انه اذا قال ذو الى الدولة الفلانية تعمل هذا العمل واقتصادها قائم بلدها آمن وما أشبه ذلك سبحان الله الذي يخالف الكتاب والسنة يقال إن فيه خيرا ليس فيه خير قال المؤلف رحمه الله كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل قال وقول الأمر صنفان الأمراء والعلماء وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس قال, قال الشارح العلماء والأمراء العلماء ولاة الأمر في تبيين الشريعة والحكم فيها بين الناس والأمراء ولاة الأمر في تنفيذ الشريعة وعلى هذا يكون العلماء قادة الأمراء لأنهم الذين عليهم تتبين الشريعة أما الأمراء فعليهم تنفيذ الشريعة فلا تقوم الأمة بدون أمراء ولا تقوم بدون علماء فلا بد من هذا وهذا ولهذا قال الشيخ هم الذين إذا صلحوا صلح الناس قال المؤلف رحمه الله فعلى كل منهما أن يتحرّى بما يقوله ويفعله طاعة الله طاعة الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع كتاب الله ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب وإلا يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه هذا أقوى الأقوال وقد قيل ليس له التقليد بكل حال وقيل له التقليد بكل حال والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره قال الشارح رحمه الله وأقوى الأقوال الأول أنه لا يجوز أن يقلد إلا عند الضرورة وما أحسن تشبيه شيخ الإسلام رحمه الله في التقليد بأكل الميتة أكل الميتة لا يجوز إلا للضرورة وإذا أجازه فبقدر الضرورة نعم هذا الكلام معطف على ما قبله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول وعلي الأمر سلفان الأمراء والعلماء وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس هذا كلام السلف إذا صلح قلات الأمر صلح الناس وتقدم من قبل اختلاف المفسرين في تفسير قوله وعلي الأمر منكم هل أولو الأمر العلماء أو الأمراء أم العلماء والأمراء وأرجح الأخوال أنهم العلماء والأمراء كل في مجاله فيقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام فعلى كل منهما على كل منهما أيمن الأمراء والعلماء أن يتحرى بما يقول ويفعل طاعة الله ورسوله واتباع كتاب الله وهذا هو المحرك لما يقول الإنسان هذا هو الأصل الذي يصدر عنه يصدر عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى في أقواله أن تكون موافقة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم متى أمكن في الحوادث المشكلة ما معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب إذا تمكن ولي الأمر معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة مباشرة دون الرجوع إلى أحد إذا كان الحكم جليا واضحا لا يحتاج إلى استنباط وإلا يمكن ذلك بضيق الوقت أو عجز الطالب أي طالب حل هذه المشكلة أو تكافؤ الأدلة عنده يعني لا يرى وجها راجحا على آخر أو غير ذلك فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه يقول هذا أقوى الأقوال هذا أقوى الأقوال يعني يلجأ إلى التقليد ولكن لا يلجأ إلى التقليد في كل شيء ولكن في مثل هذه الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله وما يشبه هذه الأمور لأن الأمر الآن جد وهو يحتاجه إلى قطع في مسألة ما وهو لا يجده نفسه كفئا لاستخراج الحكم في هذا الوقت فعليه ان يقلد من يرضى علمه ويرضى دينه يبقى لابد من ايه من إيه من هذين الامرين ان يكون عالما وان يكون دينا لانه ربما يكون عالما وليس عنده دين يعني كتاب متحرك في كلا لكنه ليس عنده دين اما اذا كان عنده دين فانه لن ينطق الا بالحق وبما يوافق الكتاب والسنة فلذلك يقلد من يرتضي علمه ودينه هذا هو الرأي الصواب في هذه المسألة قال وقد قيل طبعا كلمة قيل تضعيف ليس له التقليد بكل حال وقيل رأيون ثالث له التقليد بكل حال حتى ان كان يستطيع ان يصل الحكم بنفسه قال والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره لكنه رجح القول إيه؟ الأول نعم قال رحمه الله وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحث الإمكان قرأته أقوى الأقوال أقلم الشيخ نعم الثاني قال الشرح رحمه الله وأقوى الأقوال الأول أنه لا يجوز أن يقلد إلا عند الضرورة وما أحسن تشبيه شيخ الإسلام أحسن. أحسن تشبيه شيخ تشبيها. وما أحسن تشبيه شيخ الإسلام رحمه الله في التقليد بأكل الميتة أكل الميتة لا يجوز إلا للضرورة وإذا أجازه فبقدر الضرورة قال المؤلف وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان بل وسائل العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك كل ذلك واجب مع القدرة قال الشارح رحمه الله هذه القاعدة قاعدة مفيدة مبنية على الكتاب والسنة وهو أنه يشترط لوجوب الشروط القدرة والإمكان ومع العجز يؤخذ بالأصلح فالأصلح فلو اتلمنا عليه في أول الكتاب القوة والأمانة وقلنا إذا وجد القول الأمين فنحمد الله عز وجل على ذلك أما إذا كان هذا الشخص في مقام يحتاج إلى قوة ولا يحتاج إلى أمانة بنفس القدر فهنا نأتي بمن عنده قوة ونولي آخر يكون معاونا له عنده طمانة لكن نقدم عند القتال مثلا هل نقدم الامين او نقدم القوية الشجاع نقدم القوية الشجاع لكن هل نترك هذا المنصب وهذا المكان فارغا لاننا لا نجد القوية الامين لو قلنا هذا فهذا يعني سفاها يعني نقول نحن لن نضع على رأس الجيش قائدا اعلى لاننا لا نجد القوية الامين لو قلنا كده ناسي لك تجنيتوا ها فنسدد ونقارب نسدد ونقارب إذا عرض علينا شخصان أحدهم أقرب إلى الله عز وجل من الآخر وإن كان هذا الذي في نظرين أقرب إلى الله عز وجل من الآخر ليس هو الذي يرضي ما في أنفسنا مما نطمح ونطمع فيه فإننا نقدم هذا على ذاك وهذا يعني من بدهيات الشريعة فيقول وكذلك ما يشترط في القضاء والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان يعني حسب ما يتسنى لنا شخص في القضاء عنده دين وعنده علم خلاص خير طيب واحد يعني أقل منه في العلم والدين ماشي طيب واحد عنده علم ودينه قليل شوية ماشي لكن واحد ما عنده علم ولا عنده دين إزاي نخليه قاضي يبقى نقدم هذا فهذا, فهذا أقرب فالأقرب ده كما قلنا مرة علينا في أول الكتاب نعم قال رحمه الله فلو لم نجد إلا أئمة حالك أذقانهم هل نقول للناس لا تصلوا جماعة يرى بعض العلماء أن إمامة الفاسق لا تصح ولا بمثله فإذا قلت إن الناس كلهم فسق إذا قدر فإذا الناس فإذا قدر أن الناس كلهم فسقط إما بحلق اللحية وإما بإسبال الثوب وإما بالغيبة معناه لا يصلون جماعة وهذا ليس بصحيح بل نقول اتق الله حيثما كنت نعم يعني الشيخ رحمه الله يقرب هذه المسألة فيقول هذه قاعدة مفيدة مبنية على الكتاب والسنة وهو أنه يشترط لوجوب الشروط القدرة والإمكان لقلنا يشترط في ولي الأمر القرشية وكذا وكذا إلى آخره ووجدنا إن هذه الشروط مثلا عشرة والمتوفر منها سبع قدمنا هذا اللي تفرط فيه سبع واحد ثاني فيشل ستة نقدم اللي في ستة بس من الموجود فيه السبع نقدم عليه وهكذا يقول ومع العجز يؤخذ بالأصلح في الأصلح لكن عند وجود أو عنده يعني عند الفراغ ماذا نفعل نقدم الأصلح فالأصلح فلو لم نجد إلا أئمة حالق أدقانهم يعني أئمة يحلقون الأدقان الذحى يعني ذا كلام الشيخ رحمه الله يعني إمام في مسجد لكن يحلق لحياتهم حلق اللحية فسق ولا يوجد غيرهم التدخين مثلا فسق واحد مدخن ولكن مؤمن ها هل نقول للناس لا تصلوا جماعة لأن هؤلاء الأئمة لا تجوز صلاته خلفهم؟ يقول بعض العلماء يرى أن إمام الفاسق لا تصح وإذا حكم على هذا الإمام أنه فاسق فيقول أن هذا الإمام إنما تصح صلاته لنفسه ولا تصح لغيره ولا حتى بمن هو مثله اذا كان فاسقا مثله هذا قول ضعيف جدا في مذاهب الاعمة والأدلة على خلاف ذلك واهل السنة والجماعة على انهم أو اهل السنة والجماعة على انه يجوز الصلاة او يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين لكن طبعا هذا ليس على اطلاقه بمعنى أن الصلاة تكون خلف الأفضل فالأفضل فالأفضل لكن إذا دخلت مسجدا مثلا ولم تجد إلا إماما فاسقا إمام معروف عنه نوى بيدخن أو يشرب المخدرات أو حالق اللحية أو مسبل لثوبه فهل تخرج من المسجد وتقول لا أصلي الجماعة حتى وانفتتك لا لا تخرج من المسجد وإنما تصلي وصلاتك صحيحة يقول فإذا قدر أن الناس كلهم فسقا يعني كل واحد يرتكب مفسقا وأصر عليه إما بحلق اللحية وإما بإسبال الثوب والشيخ رحمه الله طبعا له كلام في هذه المسألة كلام قوي جدا إن إسبال الثياب حرام وماذا مع هذا الأمر محرما فمن ارتكبه بعد علبه كان فاسقا وإن بالغيبة وكلنا يقع في الغيبة فمعنى هذا أنهم لا يصلون جماعة وهذا ليس بصحيح بل نقول اتق الله حسب القدرة نعم قال كذلك شروط القضاء يشترط في القاضي شروط منها أن يكون مجتهدا إما مطلقا أو في مذهبه إذا لم نجد قاضيا بهذا الحال أين المجتهد المطلق الآن لا يوجد كالكبريت الأحمر أين المجتهد في مذهب في مذهب بعينه قليل فإذا لم نجد قاضيا مجتهدا في مذهبه على الأقل هل نقول لا نولي الناس القضاء ليس هذا بصحيح؟ طبعا هو يتكلم عن القضاء الشرعيين في بلاد الحرمين أما القضاء في بلادنا فلا مجتهدون ولا حتى يعني أنصاف مجتهدين هم القضاء عندنا ما يحذون إلى القانون قانون الوضع ولعل أكثرهم أيضا يصل إلى هذا المكان بالمحسوبية وبالرشوة ونحن ذلك كما لا يغفر لكن الشيخ يتكلم على القضاء الشرعيين القاضي الشرعي هذا ينبغي أن يكون مجتهدا حتى إذا وردت عليه مسألة لا يجد لها حكما في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجتهد رأيه ويفتي بما فتح الله تبارك وتعالى به عليهم قالت المهم أن جميع الشروط في العبادات والمعاملات تعتبر حسب الإمكان فأما مع العد فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها قال المؤلف رحمه الله ولهذا أمر الله المسلِّ أن يتطهر بالماء فإن عدمه أو خاف الضرر باستعماله لشدة البرد أو جراحة أو غير ذلك تيمم صَعِيدًا طَيِّبًا فمسح بوجهه ويديه منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم فقد أوجب الله تعالى فعل الصلاة في الوقت على أي حال أمكن كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف والصحيح والمريض والغني والفقير والمقيم والمسافر وخففها على المسافر والخائف والمريض كما جاء به الكتاب والسنة وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة والسطارة واستقبال القبلة واثقت ما يعجز عنه العبد من ذلك فلو انكسرت سفينة قوم او سلبهم المحاربون ثيابهم صلوا عراتا بحسب احوالهم وقام امامهم لا لألا يرى الباقون عورته ولو اشتبهت عليهم القبلة اجتهدوا في, اجتهدوا في الاستدلال عليها فلو عميت الدلائل صلوا كيفما امكنهم كما قد روي أنهم فعلوا ذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين وذلك كله في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأت منه ما استطعتم كما أن الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال فمن انطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج قال فلم يوجب ما لا يستطاع ولم يحرم ما يضطر إليه إلا إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبدين <تصفيق>